بِسْجَدِيدًا وَعَشْحَمِيدًا وَمُتَشْهِيدًا بِسْجَدِيدًا وَعَشْحَمِيدًا وَمُتَشْهِيدًا تُبْلِي وَيَخْلِفُ سانني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع اللهم لك الحمد أن تكسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له